الحمد لله يشرف النبي جيد المرسلة إلى العزيز الرحاب وصلاة ربه السلام على النبي والأصحاب الذين تلقى بالقرآن من خم النبي ضدنا رضا ونقلوا بلينا سلسل عذر الحمد للربوه تعالى يرفعنا به إلى مقام إحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق أسنتنا بالحكم وتوسط القبيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آمين آمين لما بعد إخوتي أحباب رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عجب ربك من شاب ليست له صبوة عجب ربك من شاب ليست له صبوة الحديث صحيح معنى عجب ربك من شاب ليست له صبوة اي ليس في قلبه ميل إلى الهوى الصبوة هو الميل إلى الهوى ومنه قولهم صبا إذا مال عما ألفهم فقيل في عباد الشمس صابئة وقيل فيهم صابئين وقيل فيهم صابين واتهمت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول له الصابق لأن الذي, الذي مال عن دين أجداده فقول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة يقتضي هذا العجب من الله تبارك وتعالى الرضا عن صنيع صاحب هذا الفعل أيما شاب انتزعت من قلبه الميولات إلى الهوى رضي الله عن أفعاله ولكن لكي يقدم لنا النبي صلى الله عليه التي ينالها هذا الشاب عند الله تبارك وتعالى قال عجب الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق كلهم. خالق البشر خالق القلوب خالق الأفكار هذه الأشياء كلها وأحيانا نقرأ في القرآن عن أشياء يقسم الله طوالك وتعالى بها وهي من مخلوقاته وأشياء يستعظمها وهي من مخلوقاته وأشياء يستنكرها وهي من مخلوقاته وأشياء يتعجب بها وهي من مخلوقاته وأشياء يرضى عنها وهي من مخلوقاته هذه الأمور هذه المسائل كلها حينما تطراء لنا نستنبت من خلال هذه الـ الـ الـ الـ إن صح التعبير هذه الأفعال من الله تبارك وتعالى المهمة للمنفعال بالنسبة لنا إنما هي ترتب درجات الرضا والسخط على هذه الأشياء ثمت سؤال يتحدى الجميع ولا أرى علماءنا المتأخرين قد تصدوا لجواب عنه لأنني أرى علماءنا يشتغلون ببعضهم هذا يرد على هذا وهذا يحسد هذا أو تقاعش أو تلهى في جمع الأموال لنفسه وغير ذلك الحقيقة أن دور العلماء في كل الأزمناء هو تجديد الدين للأمة والتحدي التجديد يقتضي التحدي وإذا رأيتم إلى المجددين في قبل كلهم قد فتنوا وكلهم لما دخلوا التحدي افتتنوا ايضا الامام احمد رحمة الله عليه سجن اكثر من مر في سبيل تبيان الحق حينما يمس الحق لا ينبغي لاحد اسمه عالم ان يسكت عن ذيانه وحينما تمس كلمات الله تبارك وتعالى وحينما تمس ذاته وحينما تمس عقيدته فكل علم يجب أن ينبري لمثل هذه الأشياء ببيانه وبكلامه وبوعظه وبغير ذلك وأن يخشى في الله لومة العين قال القائلون أنتم تقولون أن الله لم يخلق شيئا عبثا نعم الله هو الذي قال ولسنا نحن ربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا أنه لم يخلق شيئا عبثا يعني أي حاجة موجودة في الدنيا لها دور ومن قال غير هذا فقد كفر بالله تبارك وتعالى لأنك تنكر حكمة الله تبارك وتعالى إذا قلت مثلا الشمس لقيمة لها لماذا خلقها الله ماذا تفعل أنت هنا؟ تكفر بنعمة الله تبارك وتعالى هؤلاء سألوا قال إذا لم يكن أي شيء خلقه الله عبثا يعني لا يوجد في مخلوقات الله شيء عبر فلماذا خلق الخجير وحرم على الناس أكله ثم أمرهم بقتله هذا سؤال يتحدى وكعمى بجدارة طبعا والكثير من اهل العلم قد عجزوا حينما اقول عجزوا ليس معنى ان السؤال هو الذي اعجزه عجزوا لانهم لا يقرؤون عجزوا لانهم لا يجتهدون اكتفوا بما عندهم اكتفوا بالعبادات والطاعات تخيل ايها الاخوة جماعة من الناس ظل إمامهم يخطب فيهم أربعين سنة وفي كل مرة يحدثهم عن الوموء وعن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة أربعون سنة في يوم من الأيام خرج عن موضوعه هذا الذي اعتاده الناس أن يسمعوه منه أربعون سنة حينما وقع حرب الخليج الأولى وتحدث عن الواقع واقع الأمة المزري فلما أنهى خطبته قام إليه الجميع قال ما شأننا والسياسة يا إمام علمنا موضوع فتفلت الزمام الحلم من بين يديه وقال أربعون سنة وأنتم لا تدرون كيف تتوضعون أربعون سنة ونحن نتقاعس إلى الأرض لماذا لم تبني أمة الإسلام إسلامها ألم يقول أن العرب والمسلمين هرمهم السكان يتميز باتساع قاعدة الشباب أولسنا نعلم أن الشباب هو العمود الفقري للأمم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صدقني الشباب وكذبني الشيوخ ألم يقم هذا الدين على أكتاف الشباب أليس الشباب هو الذي يبني ويدمر أليس الشباب هو الذي يعول عليه بالكسب والحسب والدعوة والتلقي وغير ذلك أين ذهب شبابنا حينما تحتاج إليهم الأمة لا تجدهم لماذا توارى شبابنا على الأنظار إنك إن بحثت عنهم جيدا سوف تجدهم حتما لكن كن على يقين أنك ستجدهم خلف الشاشات شاشات الأنترنت ضيعون أوقاتهم كلها فيما لا قيمة لها إن في الجدال العقيم أو في الكلام الساقط أو في النقاش الفارغ أو في البحث عن الصور الإباحية أو في اللعب الذي يقتل النفس والوقت والعقل كل الشباب تقريبا هناك وأفضل شاب لا يطعط لهذا تجده يتحدث إلى جميله فتقول لعلهما يستمعان إلى بعضهما في مذة القرآن الواحد يتكلم الآخر مستمع استمع يعني بعمق تقول لعله يدارسه القرآن فيستمع إليه أنه يقرأ عليه سورة بقرة أو مشابه فإذا اقتربت منهما لا تسمع منه إلا فعلت البرسة وزعلت البرسة وضرب فلان واقتحمع الله ودخل الجول ودخل هذا هذا شأن الشباب هذا شأنهم أليس حريا بشاب هذا هواه إذا تخلص من هذه الأشياء أن يعجب الله له أليس حريا بهذا الحديث أن يكون نصد أعيننا عجب ربك من شاب ليس له صدوه أي ليس في قلبه ميل إلى الحواه والشباب كسمه شو نقول شبت النار اذا استعرت والطرمت واشتد اوارها ونقول شب الحريق اذا دبت السمة اللهب فيما حولها فاكلته اكله والشباب كسمه الشباب نار والنار أيها الإخوة لها وظيف فتاني قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة نحن جعلناها تذكرة ومتاعا بالوقوين وظيفة أيها عن النار أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي تذكرة لأصحاب اليقين ومتاعا للمقوي بمعنى للجائعين فحينما تكون النار تذكرة تكون نارا معمرة وحينما تكون متاعا للجائعين تكون نارا مدمرة النار تحتاج إليها لطهي الطعام وللاستضاءة لتستضيق في طريقك وللاستدفاء إذا حل عليك البرد القارس لكن لاحظ معي أن شدة الاقتراب من النار تعود بضد نفعها فتحرقك فهي إما أن تعمر وإما أن تدمر ومن أجل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى يضرب المثل الناري للقرآن الكريم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا والقرآن نار فيه وعد ووعيد وإرشاد ومن تركه ضل كذلكم النار فيها لهب ودفء وإضاءة اللهب لابد أن تصدر وتتحمل دفءه السبيل لكي تصل إلى آخر الدواء وقالوا آخر الدواء الكي إذا استعص عليك الاستشفاء من داء عضال تبدأ بشربة عسل ثم بشربة محجن ثم بكية من النار. قالت العرب آخر الدواء الكي لماذا تصبر للكي لماذا لأنك لم تجد دواء غيره كل الأدوية استنفلت أسبابها وفي زمننا هذا نعبر عنها بالعملية الجراحية حينما تحس بنفسك أو تحس ألما في نفسك في بطنك مثلا فتذهب إلى الطبيب أول ما يعطيك الطبيب تذهب إلى الطبيب العام مثلا أول ما يعطيك يعطيك دواء حلو فتشربه عبارة عن أقراص أو عبارة عن محلول بالشرب فإذا رجعت إليه وألمك لا يزال مستمر يعطيك دواء لكن هذه المرة لا حلاوة فيه دواء بمعنى مركز وأكثر مفعولية من الأول أما إذا استنفذت جميع الأدوية لم يبقى أمام الطبيب إلا العملية الجراحية ليستأصل ما تسبب في إثارة الألم في داخله فقد تكون الدودة الزائدة أو تكون المرارة أو يكون أي شيء أي جنس وقع فيه خلل من أخلال الراحة القرآن أيضا القرآن يرغبك ابتداء ويعيدك توصط ويرهبك انتهاء ففيه وعد ووعيد وأوامر وزواجر فيه كي من أجل أن ينبهك فيه كل هذه الاشياء ومن اجل ذلك ايضا جاء المثل الثاني الذي راد فمثل النار وهو المثل المائي بالقرآن الكريم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وضرق كل هذه الاشياء متمثلة في معاني القرآن فيه اوامر وزواجر ووعد ووعيد وكل هذه القضايا فكانت النار نار الهداية والارشاج يقول ربنا تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي اشتوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهو الله بنورهم وفركهم في ظلمات لا يبصر إذن كل الشباب شعلة ونار تدمر أو تعمر تدمر إذا مالت قلوبها إلى الهوى وتعمر متى إذا هي رشدت وسددت وأحسن القيام على تربيتها وتحصين ملكاتها واجعلوا أيها الإخوة أن مشكلة الشباب مشكلة الجميع مشكلة الشباب تتعلق بشاب نفسه فهي مسؤولية الجميع قمة وقاعدة مسؤولية الأصدقاء مسؤولية الأبوين مسؤولية الإخوة مسؤولية الجران مسؤولية المدرسة مسؤولية الأديب مسؤولية الاعلام مسؤولية الشاعر مسؤولية الكاتب عوض أن يصدر لنا دووين لا طائلة من ورائها يصفون حجم المرأة وعورتها وجسمها وغير ذلك وسيء من السقطة والتفهاد تجد فيه كل شيء إلا الشعر لا تجد في هذه الدولة المتأخرة ولا قصيدة ترتاح لتسمعها ما في قصيدة تعالج موضوعا اجتماعيا ولا مقالة تعالج موضوعا اجتماعيا موضوع السبب سبب هدايتهم إرشادهم إلى هذه المسائل حتى صارت الأقلام تكسبية تتسابق على الدنار والدرهم لذلك نقول إنها مسؤولية الجميع في زمن العصر العباسي الأول عندما ازدهر الإعلام والأداب ازدهرت قدرات الشباب نرى أن ازدهار الإعلام والأداب والنفح يوازيه ازدهار التقدم العلم مثلا ففي هذا الزمن بالضبط ظهر علماء مسلمون قادوا العالم نحو الثرية اكتشفوا المعادلات الرياضية المعقدة من أنثال الإمام الخوارزني ولتزال معادلته صالحة إلى الآن لا يجدون عنها محيدا ولا منها فكاكا وهي الدلة اللغارتمية دلة الخوارزني العشرية والنبيرية لا تزال تستعمل في تفكيك السفرات المعقدة في الرياضيات الخاصة ذات الدرجة الأسية الثالثة وهناك أيضا الإمام الرازي الذي ظهر في هذه الشقبة فأسس المبابئ الأولى لاشتغال جهاز الكمبيوتر ولعل الكثير غابت عنه هذه الحقيقة فتسأله من الذي يعني أول من وضع برامج لغة الكمبيوتر لونغاز يشان يقول لا ميكروسوفت ولا ميسدوز ولا بسكال لا أول من وضع لغة البرامج الأولى قاعدة،, قاعدة برامج عمل الكمبيوتر التي تسمى البازيك وضعه امام الراجز وإذا رجعتم إلى كتاب الجبر والمقابلة تجدون هناك ما أسماه الوظيفة الثنائية للأرقام العددية اشتغلوا برقمين رقم صفر ورقم واحد ولم تكن الغرب قبل اكتشاف الصفر عند العرب يعرفون معنى الصفر فلذلك لا يستطيع أحد أن يقول بأن لانه هو الذي اخترع هذا هذه الماده لانه لم تكن عندهم صفر صفر واحد ما يسمى عندكم بسستم بيناري وهو وضع قاعده دازيكو هي biggest as code القاعده البيانيه لكل مبتدئ في لغة الكمبيوتر code وضعها الايمان الرازي وهلوم مجرة هلوم مجرة الكثير الابن سين الرئيس له كتاب القانون في التشريح ولما يعني فطرت عزائم هؤلاء الذين يعدون نسلون عن ارشاد الشباب وتعاطوا الخمر وتعاطوا للغناء وللجوار وللعود أصبحت أسعارهم لا تحتمل حتى قال قائلهم عجب عجب عجب بقر تنشي ولها ذنب أي شعر هذا ومسار بن برد سقطت ساقطته حينما مل السمع وكان يقول إنا إذا خرجنا عداء جرت على صفاحئنا الدم أو الدم أصبح يقول رضابة ربة البيت تصب الخل مع الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت لا ينفع هذا الشباب فسقطت الهمم أيضا سقطت الهمم كلما سقط الأدب سقطت الهمم لأن القدوة تسقط تخيل الشباب يوميا يخرج إلى الدكان ليشتري جريدة لا يجدوا على صفحاتها إلا العري والفساد وأخبار القتل واخبار الموت وأخبار السرقة وأخبار كذا يفتحوا الفضائية لا يجدوا إلى الرقص والكليفات العارية والأفنان السقطة الهابطة أخلاقاً والذوقاً والأخبار بعضها زائفة وبعضها مثلاً أخبار الكرة, مثلاً أخبار الكرة. لاحظوا معي بربكم حينما يقول مذيع اذا دخل هدف مرمى يقول صاروخ, صاروخ يشبه بالصاروخ ويقول كان الدفاع والهجوم كأنه ينصف معركة حمية بين الكفر والإيمان لماذا؟ لتسقط عذائم الشباب فتختفر هذه التأجاب في كرة كيف هي خاروية مملوئة بالهواء حتى تصير رؤوسنا كتلك الكرة يعني الكرة تجري وحماسة وإذا رأيتما بداخلها هواء كذلك يصبح الشباب في حماستهم وفي داخلهم هواء فتذهب جهدهم هباء منفورا ولكي نجيد لهم جدة نقول إن مشكلة الشباب مسؤولية الجميع كمة وقال مشاكل الشباب مشاكل الجنس مشاكل التخدير مشاكل التمرد على الأخلاق والمشاكل التي تختزل في شتى دروب الانزلاق والتي توضع دائما مع مشاكل الشباب لم تكن لتعرف طريقها وسبلها إلى هذه الفئة التي هي روح الأمة لو كانت الأيدي أقول وأركز لو كانت الأيدي التي طرع الشباب نظيفة وشريفة وعفيفة كيف تريد من يد ملطخة بالدماء أن تنبت غرسا ذا أكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر من هؤلاء السبعة وقال وشاب نشأ في عبادة الله وعبر بنشأ إلى أنه شاب عريق النشأة في الخير والصلاح إذ يشب المرء على من نشئ عليه ويشيب على ما شب عليه حينما نستبدل الشرع بالأعراف والتقاليد الغير موافقة طبعا حينما نقول العادة محكمة إذا كانت العادة لا تخالف أصول الشريعة نعم حينما نستبدل نستبدل الشرع بالتقاليد فقل على الأمة السلام شاب ذهب ليخطب يخطب فتاة شاب في مقتب العمر والفتاة في مقتب العمر لا يعيبه شيء ذو هم حافظ لكتاب الله عالم بأمور الشريعة ما تمكنه ولا يزال يغترف من العلم مشتهد له عمل قار ذهب ليخطب فتاه فرح به الاب تزوجه هذه الفتاه وفي جلسه الشروط قال اشترط عليه شرط قال انا لا اريد ان تاتي ما يسمى بالزيانه الى البيت لتزين زوجتي لا اريد هذا شرطي انا اريد ان اشتري ما زوجتي هكذا عاديه لا أريد أن تضع مكيازا ولا غير ذلك فقام نقاش حاد حول هذه المسألة بالخصوص تقول الأم استحيل أن تخرج بنتي عروسا وهي ليست متزينة فتسخت الخطوبة وقدموا الزيان على الشر تمسكوا بالأعراف وتركوا الشرع سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فيما زوج بنته ل الله بن وداعه وكاني قد حكيت لكم هذه القصه من لكن لا بأس ان اعيدها بالنسبه لمن لم يكن حاضر سعيد بن المسيد رحمه الله عليه كبير التابعين جلس في مجلسه يضم حوالي ألف أو ألفين على أقل تقدير من الطلاب ف افتقد طالبا من طلابه اسمه الله بن ودع كان القصير القامة أسود اللون نحين الجسم افتقده ويسهل على الشيخ أن يفتقد طلابه إذا كانوا مجتهدين الاستاذ يتذكر شخصان في قسمي اكثر الطلاب اجتهادا واكثرهم نجاحا لا انساهما افتقد وبعد شهر جاء عبد الله مداعه جلف في مكاني في الدرس فلما اتم سعيد سيدي درسه خرج الطلاب واستبقى سعيد عبدالله ودعى قال انا احتاجك حتى خرج الكل وفرغ المسجد قاله اين كنت من الذي حدثك عن هذه المدة كلها اسأله ليستخبر عن حاله فربما حدث له مكروب او ربما تقعش فضيع الزمن في غير تحصيل والزمن سوف يحاسبك عليه اللهم يوم القيامة أبو برزة الأسلامي رضي الله تعالى عنه أرضاه في رأى الإمام مسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه أربع, أربع أشياء يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه الإنسان قبل أن تزول قدمه عن يسألك الله عن عمرك فيما أفنيته وعن سبابك فيما أبليته وعن علمك ماذا عملت فيه وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته العمر والشباك لهما زمن فجاء شؤالان على مراتع الزمن فسأله الذي حدثك عنا قال يا إمام لقد ماتت زوجتي فجهزتها وأقبرتها وجلست أصلح من حالي ولم أحضر علي حاجن فقال سعيد بن سيّب رحمة الله عليك قال فهلّا أرسلت إلينا فحضرنا معك قال والله يا شيخ ما أردت أن أشغلك عن طلابك راح كيف يقدر الزمن والعلم قال ما أردت كيف يشغله ساعة من الزمن ساعة ثاني من الزمن يحضر فيها سعيد بن سيّب ويقف على قبر الزوج ثم يعود. قال ما أحببت أن أسغلك عن طلابك أو عن درسك وبدأ سعيد يحدثه عن الموت والقبر ثم هم عبدالنان ودعا بأن يقول فأدرك سعيد السيد أنه لا يحتاج إلى بثر هذا الكلام لأنه رأى الموت رأي العين والقبر رأي العين ولا يحتاج من رأى ذلك أن تعظه سيدنا عمر يقول كفى بالموت واعظا وزاجرا ونقشها في ختم له يراه كل يوم الموت واعد قال صلى الله عليه من لم يعظم الموت فليس له واعد أي واحد لن يتطعب بالموت لا, لا يستطيع أن يتطعب نحن حينما نذهب إلى المقابر ونحضر الدفن الواعد الذي يحصل لنا هو أكل التمر والخبز أو الخبز والتين والقضم والهضم أمامه موضوع يجب أن نستحضر فيه العبرة والعظة ولعل أن بعض الناس يكون حاضرين وهذا يتكلم مع صاحبي عن تجاراته وعن كذا ولا يستحضر معاني الموت يقول كيف بالموت واعظا وجاجرا فأدرك سعين سيب أنه ليس جمنا الوعظ هذا فأراد أن يخفف عنه فقال له قال له هل اتخذت زوجة غيرها؟ يعني هي زوجك فماتت ماتت أنت يعني أتحزن علي فتتبتل تخذ زوجة غيرها هي رحمها الله ذهبت إلى حال شبيلها وأفضت إلى ما قدمت وأجرها عند الله تبارك وتعالى الآن أنت تزوج فنظر فيه عبد الله بن وداع وقال له يا شيخ ومن الذي يزوج هذا الفقير الحقير على درهم في جيبه والروايه اخرى تقول ثلاث دراهم في جيبه فقال له سعيد المسيد انا ازوجك يعني بكل بساطه تعجب الرجل تعجب ابنه وداع وظن أنه يمزح ثم ظن أنه ربما سمع خطأا فأعاد عليه السلام قال من يزوجني قال أنا قال فظل يستسمع أذنه لعل أنه لم يسمع ولم يسمع في أذنه إلا كلمة أنا لماذا تعجب عبد الله مودعه لأن هذه البنت بنت سعيد بن سيب كانت بنتا عالمة جميلة جميلة لم يجر أحد من الناس أن يخطبها غير الوليد بن عبد الملك بن مروان ولي العهد لخليفة المسلمين هو الوحيد الذي خطبه فجاء يخطبها وساق إليها ثلاثة آلاف دينار جهبية مهرا اختزلت هذه ثلاث ألاف إلى ثلاث دراهم في زيف عبدالله مودعا وجاء يخطبها عبد الملك بن مروان بنفسه خليفة المسلمين بنفسه جاء إلى سعين سيب يخطب بنت سعيد لولي العهد فرفض سعيد بشدة ورفضت ابنته أن تتزمو سعيد وعاد يجر أذيان الهزيمة والخيبة وال فلما تناهى إلى سمع الناس أن سعيد مسيد رد ولي العهد في بنته خافوا أن يخطبوها قالوا أيزوجني سعيد وقد رفض ولي العهد فانقطع عنها الخطة فقال له أنا أنا أزوجك بنتي لذلك تعجب عبد الله بن وداعه كيف يرفض ولي العهد ويزوجني إياه ثم ذهب عبد الله ودعف الطريق ويتأمل لعله لم يسمع جيدا والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة أبعث مقاما محمودا الذي وعفته الله سلامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعفته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة من قال هذا تحد له شفاعة مثل صلى الله يوم القيامة طبعا بعد ذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلعت على إبراهيم وعليه إما أن يصل في أولها أو في آخرها قلنا فخرج عبدال ودعا إلى بيته ودخل بيته وهو لم يصدق أذنان يفكر ليس له في البيت شيء يستقبل به العروس قال أنام في الصباح سأتدبر حالي كيف أستقبل العرض فدخل ورضع صاعده لينام فإذا به سمع بابه يطرق فقام عبد الله قال من فقال الطارق أنا سعيد فدار بخالد عبد الله كل من يعرف باسم سعيد في المدينة المنورة إلا سعيد سيئ لأنه ما رؤيا منذ ستين سنة ذهبا إلا بين بيته ومسجده ما ذهب إلى غيرهما فما ظن أن سعيد, سعيد سيكون هو الطارق فلما فتح وجد سعيد المسيب هو الذي طرق بابه فماذا قال في نفسه الله مدعا قال لعل سعيد ندم ندم حينما قال أنا أزوجك بنتي ربما قالها متأثرا وبعدما عاوذ التفكير ندي وجاء ليعتذر وإلا فمن الذي سأحمل أن يجيء في هذه الساعة بنفسه فقال فقلت له يا شيخ يعني لو كنت أرسلت إلي لكنت قد أتيتك فقال إنك اليوم أحق أن تؤتى قال فتأكد لي بأنه جاء ليعتذر قال فسودت الدنيا مرة أخرى في وجهي قال فقلت ماذاك يا شيخ قال فقال لي ان انك امرؤ عزب هو الرجل الذي لا زوجة له مشي عزب اللي الشمر شمر العزب هو الرجل الذي سواء كان اعزبا سواء مطلق سواء ماتت عنه زوج يسمى عزب رجل عزب قال انك امرؤ عزب وقد كرهت أن تبيت الليله وحدك ثم تنح جانبا وإذا بنته خلفه وقال وهذه جوجك فدفعها إليه ثم ذهب ما جاب سجيانة ما جاب شي سمو ديك تقطق الجبل يا ولا شي حاجة, حاجة. ما جاب الروينا ما قال له جيب لي كسكسو ولا أعطي لي قبضة لي ولا جيب ضم الدهر الله واش بغي تنشر الفساد والشباب ما ما قادرين شي يدفعه هالشيكا ما دخلهم دور دار موجوده والحمد لله يعني ايش هذا شيء فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول اذا جاءكم من طر دينه وخلقه فجوجوه اذا تفعلوا ماذا يكون تكن فتنه وفشاد في الارض او كبير الفتنه في هذه المساله والفشاد الان الان الان إذا وجدت رجلا يصفح لبناتك فاشتره بمالك لأن الرجال قلة النساء كفر ورزال قلة هذا الرجال قلالي زائد هذا الرجال لموجودين نصف ديالهم كامل ما كامل أشباه النساء يعني إذا ستتبشت ذكرا بعدهم قوي الرجال هرا سننذهب عليهم بس نقاط من قوتاتنا وبلاتنا إذلك إذا الرجل الصالح مدس العقبة قدامه تفعل قدام لا اختي وعطيتها بزيز المليون انت انت عطيز المليون مين كيف تقضي البناء واش يشري بقرة من عندك والله حرام الناب صلى الله عليه وسلم كان دائما يرغب في ترخيص المهور وقال اسعد النساء ارخصهن مهورا اسعد النساء ارخصهن مهورا وقد تزوج الناب صلى الله عليه وسلم وزوج بناته ولم يجد على اواقل بعض اواقل أغلى مهر دفعه النساء صلى في أم حبيبة خمسة آلاف درهم ليس هو من دفعه إنما النجاش تفضلا, تفضلا منه ذات مرة تزوج النساء صلى الله عليه وسلم بنت حيي وأعتقها وجعل صداقها عدقها وأولم بحثنة طمر لم يكن لديه شيء إلا حثنة طمر فأولم بها يعني اللي ما عندهش بشيش القاعة دريش القاعة عندما ما عندهش بشي كريه السيارة ديك طويلة مع اسمه الليموزين وده يعني شك تقولون الشباب شو فسدو غادي احنا نساهمه في الفساد ممكن الان زملائي انا عارف منهم تقريب ثلاث عشر في سن خمسة ثلاثين ستة ثلاثين عن الزواج والله العظم حينما اسأله يقول نبحث ولم ما يوافقه الغرب يريدون زواجات صالحات أمهات لأولادهم بناتنا الآن حينما تعلمنا من أنترنت ماذا يفعل يربنا ما لا يرب يتمنين ما لا يتمنى تتمنى أن تخرج مع خطيبها على الشارع ويده في وكيت وكيت ومهند ونور والله هذا حرام أقول هذا حرام هذا حرام مطلق أن تدفعوا بالشباب إلى الهاوية في الأول قلت لكم هي مسؤولية الجميع قمة وقاعدة جاءني أحد الخطاب منذ أسبوعين يخطب أختا لي هي الوحيدة التي بقيت فسألني كم المهر سألني كم المهر قلت ما في جيبك قال ألف درهم قلت هادئ وذهبت إلى حال سبيله أفيكم ربو الرشيد يفعل مع بعض الشباب يريدون أن يتزوجوا أغمنوا صلاحهم والله العظيم أغمنوا صلاحهم إذا كان فيكم من يستطيع أن يدفع الفساد والبلاء عن الشباب فتقدموا فإن هناك من لا تندموا على إلفته الشباب نور ونار تدمر وتعمر اجعله معمرا فالعمارة نحتاج إليها وليس كل الحياة عمر فقد تكون خرابا اللهم إني قد بلغت اللهم تشهد سؤال نسمع هذا الكلام من بعض الناس وبعضهم يقول هو حديث نبوي في آخر الزمان لا تشتهي ولداء ولا تشتري بلداء هو ليس حديثا من جهتين أولا أنه لم يثبت في كتاب, في كتاب، لا صحيح ولا ضعيف والثاني أنه يتعارم مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا تناكحوا تناسلوا معه وهذا يقول لا تستهي ولدنا وتستري هذا ليس من قبيل النهي ولكن ربما يصف الحال التي يصل إليها الزمان من أن التربية قليلة ويخاف الإنسان أن يلد لأنه لا يجب اللقبة التي يشبعها لابنه أو كافي ربه وقد ينقلب هذا الولد ضد أبي فيقول في لا تشتهي ولدا ولا تشتهي بلدا وطبعا على كل حال لا نقول لا تشتهي ولدا ولا تشتهي بلدا لا قل وتوكل على الله وأعطي الأمر لصاحب الأمر فهو يتصرح في خلقه كيف جاء وما على ذلك سنحقق إن شاء الله في هذه المسألة سنزيد بحقيقة السؤال الثاني مشاهد أن بعض الإذاعات تبث بعض أفلامها عن القنوات والمسلسلات على الأنبياء والرسل كمسلسل يوسف عليه السلام ولكن خطير في الأمر أنه يجسد سورة يوسف عليه السلام على هيئة بشر وكذلك بعض الملائكة كجبريل ما هو رأي الشرع في تجسيد سورة الرسل الأنبياء على هيئة وهل مشاهدة هذه الأفلام لا عليها اولا تجسيد سورة الرسل والأنبياء على, على هيئة البشر الأنبياء على هيئة البشر الرسل الأنبياء هم بشر يقولها. ربما يقصد ملائكة على هيئة البشر نعم تجسيد سورة الأنبياء أجمع العلماء قاطبة أنه لا يجوز مطلق مثلا حينما نقول يوسف عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج فإذا به قد أوتي سفر الحسن يعني أوتي نصف الحسن نصف الحسن دي المجموع الحسن الذي خلقه الله نصفه أوتيه يوسف عليه السلام قال بعضهم نصف جمال رسول الله وقال بعضهم نصف جمال عدم المهم أنه لن تجد في الدنيا أحدا يمكن أن يمثل يوسف بجماله فمن يستطيع أن يمثل يوسف إذا لن يطابق إذا أهديت لابنك قصة مكتوبة قصة يوسف مكتوبة وصحيحة وقرأها سيسمح لخياله لخياله أن يجد صورا جميلة متعلقة بذاته فيستمتع في لكن حينما يتفرج هذه القصة لا يستطيع خياله أن يتخيل في صورة يوسف إلا هذا الرجل الذي مثله فقط وبعد ذلك كلما قرأ قصة يوسف او قرأة في القرآن الكريم يستحضر صورة الرجل ومن أجل ذلك منع اهل العلم تشخيص الانبياء وتشخيص حتى الصالحين واحد ما قادش انت توصل حتى الناس خب يلوكي باش واحد خارج من الباب وجاي في في المسلسل صغير المسلسل سيدنا يوسف سيدنا يوسف الذي تمنع صديق لذلك لا يجوز مطلقا أجمع أهل العلم أقول أجمع أهل العلم أنه لا يجوز الكتب موجودة موجودة بكثرة في هذه المسائل أما قضية مشاهدة هذه الأفلام واش لا حرج عليها نقول نحن حينما تتفرج في مثل هذا المسلسل سالا وهو يجسد صورة من صور نبيه بالنسبة لك ابتداء لا حرج لأنك تتفرج في أناس لا حرج لأنك تتفرج في أناس الحرج هو أن تتفرج على ما يخل بالحياة مثلا تفرج على أفلام دعارة هذا في حرج وفي حرمة مطلقة لأنه اطلاع على عورات الناس وإن كانوا قصدوا إظهارها نعم قال الناس أو الله علي انستر عورة ومن كشفها وجب على الناظر أن يغضى طرفه فكلاهما إن كشف عورته أخر نظر كلاهما يحاسبان هذا بكشفه هذا بنظره لا تحاسب المرأة فقط المتبرجة ولكن يحاسب حتى العين الذي يتتبعها حتى لا يقول حيث أنا ما يقول إيما تنظر إلى النساء يقول إنهم لم يتحجبن طيب هي رفضت أن تحجب وأنت ألم يقول لك القرآن غض الطرف ضد من صوتك في مقابل يعني مراد ومن طرفك رض كل شيء هو رضه إليك وقد جعلك الله لك جهاد ثم جعلك فتنطبقهما ثم جعلنا أمامك لتنظر إلى الأرض والنفس عليه دائما كان ينظر إلى الأرض من شدة أم حياء ولكن أنا أحرج على رب البيت أن يسمح لأبنائه الصغار أن يشاهد مذناء الأفلام لأن في طيها بعض دشت بعض الأفكار التي لا تليقوا بأهل السنة والجماعة سألن أقول لكم حينما أخبرت بمسلسل يوسف اضطررت إلى مشاهدته للتعليق في لقطة من اللقطات هذا الذي مثل يوسف هذا الممثل مثل كأن سنويس ينتظر ولادة أحد أبنائه وفي عنقه خرضه فصد هكذا وبدأ يدعو جاء أحد الأعوان وقال ما هذه الخرزة قال لقد نقش عليه اسم المخلص يقصد به المهدي المنتظر الذي تقول الشعة بأنه الحجة بن حسن العسكري يعني ما, ما علاقة هذا بهذا وفي آخر المسلسل جاء معرفة جبريل يعني متمثل جاء واحد يعني ربما المهدي المنتظر يقول سيأتيكم المخلص ويقصدون بها الحسين ما علقت في يوسف بإدخال الماطش عليها هناك ما دس في داخل هذه المسلسلات وهذه الأفلال ليوصلها وليوث بها عقول أبنائنا الآن احذروا كثيرا هذه المسائل احذرواها جيدا لابد أن تختار أنت بنفسك لأبنائك ما يقرأه وما يتفرجه لا بد لا نقول نذهب على الطيلة بيقول أخرجوا. التلفاز من بيتكم لا اجعله مدرسة البيت ربي ولدك على الاختيار علمه ان هذا يضر بالصحة وهذا يضر بالدين وهذا ينفع وهذا كذا لتكون له قابلية الاختيار وتكون له شخصية لكن لا تغيب عنه كثيرا لا تغيب عنه كثيرا انا لا اقول لاباء الذين يضطرون للخروج في الشديد صباحا والعودة إلى البيت في السادسة مساء من أجل العمل وأنا أعلم أن أكبر الأباء سواء كانوا متقاعدين أو لهم عمل قليل معظم وقته يضيعه في المقاهي ويلعب المرض والورق ويأتي إلى المسجد إذا شو يضعطل عليه الفقه تشوف السعادية اليد والسعادية هذه والسعادة المرأ ما نرى فعطل علينا فين غادي يمشي أوروبا قدري يصفق عليهم فين غادي يمشي مشغول والله العظيم أنا أعرفهم في بعض المساجد وعرفوا أنهم سيخرجون إلى, إلى المقهى وهم أول من يقوم في المسجد فيصفق على الإمام والإمام سمي إماما بمعنى أنه هو الذي يترأس الناس ومن قلل عليه الحياة فلتجوز صلاته خلف هذا الإمام لا ترفع فوق رقصه شبرا ما لم تحترم الإمام وتزعله لك قدوة لا أقول هذا دفاعا عن نفسي ولا عن زملاء ولا عن أي أحد تعرفوني طالب علم وأستاذ محاسب ولا أعد نفسي إماما أبدا إلا في يوم الجمعة وأعطيكم مما أعطاني الله لكن أقول الحقيقة إذا لم تحترم قدوتك لم تستطيع أن تبني مستقبلك حفظ ابنك أنت إمامه في البيت افرض عليه ذات الاحترام نحن نرى الكثير من الاسر متفككة انت لم تأخذ قصة من التربية لهذا الابن رأيت بعض الاتراك في تركيا اذا قام ابوهم يقومون ولا يجلسون حتى يجلس ابوهم قلت له هذا قال نفرض عليهم ذلك حتى يتعلموا الاحترام في الدنيا ليس من اجل انفسنا ورأيت رجلا اراد ان يمتطي دابه. فجاء ابنه وكان الابن في الاربعين من عمره فانحنى على ظهره وضع الابو رجله على ظهر الابن وركب على الدابة فقلت ما هذا قال لي بزز من بابه لان انا كنت كان بزز بمعنى يربي الطربية في الاجيال الابو هو الذي يجب ان يفرض على الابن ان يحترمه وان يهابه وان يجعل من نفسه قدوة الله وانت انجلس ولدك هنا وتتفرج لمساخ فوقس هذي هذي يحترمك ممكنش قولك يسمع صاحبك ولدك تاهي العاب وانتو بكاد كاد هضرو بشي شي صخت قولك تغتاب الناس لن يحترمك ابدا اذا سمعك تكذب او تغتاب او تنم لن يزعلك قدوة ابدا ولو كان صغيرا احترس من الابن ان ألا يسمع منك الا طيب الكلام وأن لا يراك إلا جادا وحتى إذا لعبت مع امرأة كانت عند النساء صلى فنادت ابنها الصغير قالت يا غلام ها تعالى أعطيك فالكثير من النساء تقول هاك أجل ألدي أن أعطيك من تأتي إما الترشاء أو تقول له هاك امشي جيب لي حاجة ثانية فقال النساء ماذا تعطينه قالوا أعطيه طمرة قال أما والله لو لا تعطيه الضم لكتبت عليك عند الله كذبة إذا قلت الولد تعالى وأعطيك أعطيه شوف أعطيه ما عليك ما تعطيهش قل كل له أجن قل لك مشي أجن أعطيه شوف حتى لفظ اللفظ الذي تختاره الولد لأنه عجينة حساسة تتأثر بأي كلمة قد لا تلقي لها بالا الإمام أبو حنيفة خرج في جملة من أصحابه وكان المطر قد نزل وخلف الوحل في الأرض وكان هناك غلام يجري ويجري فخاف أبو حليفة النعمان أن ينزلق وهو وسط أصحابه يهابونه ويعظمونه فنظر في الطفل وقال يا طفل يا غلام حذاري من السقوط فنظر إليه الطفل تلك الأبهة وقال حذار أنسى يا إمام من السقوط فإن سقوط العالم سقوط العالم أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم فبسائل <تصفيق> المؤمن أمين وحبه لله رب العالم